وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال فقال له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله أعلم هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مقاتلا والمقاتل ليس في حالة يعتمر فيها إذن دخل لحاجة ولعذر لا يتأتى معه إحرام وعلى رأسه المغفر اي ليس محرما وهذا الصنف من الناس له أن يدخل ولكن لا لقتال لأن الله سبحانه وتعالى حرم مكة وبين صلى الله عليه وسلم أنها حرام يوم خلق الله السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعه من نهار فإن ترخص أحد بي فقولوا له إنما أحلت لرسول الله ساعة من نهار وعادت حرمتها فهي حرام إلى يوم القيامة إذن دخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر المغفر ما هو مصدر ميمي غفر يغفر مغفرا أو غفر يغفر غفران أو اسم آلة وكما يقول علماء الصرف اسم الزمان والمكان والآلة والمصدر الميمي كلها قد تشترك في وزن واحد والمغفر مفعل من الغفر والغفر بمعنى الستر غافر الذنب أي ساتره والمغفر ما يلبسه المقاتل على رأسه يسترها ويقيها من ضربات العدو وهنا بحث للفقهاء جاء في صحيح مسلم وأن عليه عمامه سوداء دخل مكة صلى الله عليه وسلم وعليه عمامه سوداء وحديث مالك وعليه الم... على رأسه المغفر وبعض الروايات من حديد ويجيب ابن عبد البر هناك من يقول تضاربة الأحاديث عمامة ولا مغفر خال ليس هناك تعارض ولا تضارب من الممكن أن يكون لابسا عمامة على رأسه تقيها من حديد المغفر والمغفر فوق العمامة وهذا أمر ممكن وهناك قول آخر كما جاء في إشير إليه في لفظ الحديث هنا فلما وضع أي دخل وعلى رأسه المغفر فلما وضع أي وضع المغفر عن رأسه حينما وضع المغفر عن رأسه يقول قام فخطب الناس وهو على باب الكعبة حينئذ حينما نزع المغفر ما كان رأسه عريا لأنه غير محرم إذن كان بالعمامة إذن هناك من روى الحديث بالمغفر في أول دخوله وهناك من روى الحديث بالإمامة بعد أن رآه يخطب الناس على باب مكة ولا تعارض في هذين الحالتين لأن من شرط التعارض اتحاد الزمان تقول رأيت زيدا يلبس عمامه رأيت زيدا كاشفا رأسه متى الثانية عشرة بالدقيقة هذا لا يمكن أبدا لأنه لا يكون في لحظة واحدة على حالتين مختلفتين لكن رايته لابسا الامامه متى 12 الا ربع رايته كاشفا راسه متى 12 الا هل هناك تعارض اختلاف الزمان يمكن ان تختلف فيه الحالتين ولا لا تختلف في إذن لا معارضه بين اللفظين أو بين الروايتين ولما خطب الناس على باب مكه على باب الكعبه هذا من أهميات وخصائصه صلى الله عليه وسلم ماذا خطبهم تكلم كثيرا ثم قال يا أهل مكة أو يا معشر قريش ماذا ترون أني فاعل بكم أو ماذا ترونني فاعل بكم وليش هذا السؤال والعرض لأننا من قبل ثمان سنوات ماذا فعلوا به قبل ثمان سنوات ماذا فعلوا به ها؟ اخرجوا بس بس كده مع السلام روح عنا اكتب استقلتك روح عنا تآمروا على قتله وجمعوا عشر فتية من قريش من عشر قبطون منها يقفون على باب بيته بسيوفهم حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل دونه يقبلوا الديه وتنتهي ما بمشوره من مشورة الشيخ الكبير ها؟ لما اجتمعوا في دار الندوة ها؟ وجاءهم الشيخ الكبير على سورة الشيخ النجدي ودخل لهم وقال واستشاروا نحبسوا قال لا أصحابه مش حيتركوكم نخرجه عنا إلى كذا قال لا يجمع جماعة ويجيكم قال وش الرأي عندك الرجل عنده تجمع 10 فتيان على بابه ويضربون ضربه رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بني هاشم ان تطالب بدمه ويقبلون الديه وتنتهي تفكير حربي عجيب واخذوا بهذه ماذا فعل رسول الله سبحان الله العظيم من اول قبل ان يولد وهو في رعايه الله وصانه أن يتقلب في الأصلاب أو الأرحام من سفاح وكما تعلمون قصة موليد ومن يوم أن ولد و... يسموها الارهاصات عيوان كسر ينشق بحير الساوى تجف إلى اشياء كثيره نار فرص تخمد شيء ما هو بسيط ثم في رضاعه يشق صدره وينقى من حفظ الشيطان ثم ثم ثم إلى شيء كثير في هذه اللحظة الحرجة من يأتي رسول الله؟ الله سبحانه لم يتخلى عن رسوله يأتي جبريل ويقول يا محمد لا تنم في فراشك الليلة يا سبحان الله المؤامر العقد وتامر ماذا يفعل رسول الله؟ يبقى في فراشه مدة ثم يأتي بعلي رضي الله تعالى عنه وكان له شرف المفادات الأولى فيقول له صلى الله عليه وسلم نم في فراشي وتسجى ببردي لن يصيب كسر هذا ضمان ضمان مش بس مه مفادي ماه دارش يقول لا أخذ الضمان مقدما ولم ينام عليه ليش ما روح معاه مكان أقرب من أبي بكر لكن لا منازل وعلي رضي الله تعالى عنه ما تخلف مجرد تغطية لخروجه صلى الله عليه وسلم لا ما كان لأحد من قريش وديعة أو مال أو شيء نفيس يخاف عليه إلا وأودعه أمانة عند محمد حينما اراد أن يخرج ماذا يفعل أمانة الناس عنده قلت لهم تعالوا خذوا اماناتكم طب وانت فين رايح يكشف امره لا انت يا علي خليك اذا رحت رد الامانات الى اهلها يا سبحان الله يتامرون عليه لقتله ويضحي بابن عمه ليرد اماناتهم اي عظمه هذا يا جماعه ويخرج صلى الله عليه وسلم في تحت ظلال سيوفهم ماذا يقول غير مبال بها وجعلنا من بين يقرأ كلام الله وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون خرج تحت سيوف العشرة ولم يراه واحد ما اكتفى بهذا أخذ التراب وحطه على روسهم هذا نشان كان الفشل و... ويخرج واثقا بالله وتظهر كرامه الصديق ومنزلته حقا الوقت ليل وخايفين من الطلب وخايفين من الرصد يكون فيه كمين قدام ايضا كمين عند الباب وكمين من هنا محاصرين فيراه صلى الله عليه وسلم تارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه مضطرب كان بالك يا بكر تارة امامي وتارة يساري قال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون من ورائك فيقول يا بكر أتود لو كان هناك شيء يكون فيك أنت قال بلى يا رسول الله إن أهلك أهلك وحدي أما أنت فمعك الرسالة من الله يبه هذه لها منزله هذه حتى إذا وصل فم الغار على رسلك يا رسول الله استبرئ لك الغار استبرئ وأطلب البراءة من أي آفة ليلية تكون فيه فإذا كان فيه وحش ولا فيه حنش ولا أي شيء يبدأ بمن؟ ينزل الصديق رضي الله تعالى عنه ويستبرع الغار وقضيته طويله ومن الغد يأتي الرصد ياتي الطلب يقتفون الاثر فيدخلون يقفون عند الباب الاقدام داخله الى الغار ولكن هؤلاء وقفوا الى اي شيء هذا صحيح فهم الغار وهذه أثر داخله ولكن هذه الحمامه معششه وبايضه وهذا النبات نازل على فم الغاب وهذا نسل عن على بابهم متى دخلوا ومتى نزجا فأكذبت عقول أنظارهم عقولهم اللي شفوه بعيونهم كذب عقولهم العقل يقول الاثر داخل لكن اللي بنشوفه هذا ما يصدق ويقول الصديق مقالته والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفلنا عليه لابصرنا فيقوله صلى الله عليه وسلم ما يملأ عليه الغار طمأنين ما بالك باثنين الله ثالثهما إذ يقول صاحبه ثانية اثنين إذ في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا أعتقد هذه المعية لا يقدر إنسان أن يكيفها ولا أن يبينها شبيه بها مقالة موسى عليه السلام لما خرج بقرب بني إسرائيل إلى أين يا ربي؟ قال حيث تسير السحابة فيمشي في ظلها فإذا به على حافة البحر فينظر فإذا ثرعون وجنوده من ورائهم فيقول الذين معه إِنَّا لمدركون البحر أمامنا والعدو وراءنا لا لَإِيشْ لمدركون ماذا قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين هيحمل لك ايش ما ليش شغل ما ادري اضرب البحر سبحان الله العظيم بحر متلاطم عصا في يده والله لو كانت ايه عصا ايش لكن اسباب قدره الهي واذا بالعجائب والغرائب وإلى اخره إن معي ربي ما بالك باثنين الله ثالثهما ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لا تحسن إن الله معنا إذا مئية الله أوسع من هذا كله ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نحن طوفنا بعيد يا إخوان ولكن الشيء بالشيء يذكر مع كل هذه الأحداث ها هو صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قريش ولكان عجلة التاريخ تستدير من الوراء أو يعيد الشاريط من أوله تذكروا يا أهل مكة ما فعلتم سابقا ماذا ترونني فاعل بكم الآن وهؤلاء جند الله في سلاحهم وها انتم في قبضه اليد ماذا ترونني فاعل بكم قال من حقه ان يأسر من شاء ويقتل من شاء ولكن ذهبت تلك العنجويه وذهبت طامن ذاك الكبرياء وقلوها في ذله واستعطاف اخ كريم وابن اخ كريم ما عاد شيء رجعنا للاخ ما كانش اخ من الاول ما كانش كريم من اول ما كانش الامين ارتضيناه من اول ولكن الان كلمة حق انتزعت منهم انتزاع اخ كريم وابن اخ كريم ماذا قابل هذا الاستعطاف اذهبوا فانتم الطلقاء يعني كنتم في القبضة ولكن ايش طلقاء وهناك كما قال هنا فلما وضع المغفر جاء رجل وقال وهو يخطب الناس ويقول أنتم الطلقاء ويأمر بقتل ابن خطا لماذا؟ لما تقدم من تاريخه اسلم ثم إيش؟ ارتد أسلم ثم ارتد وارتد ولم يكتفي بردته أخرج يقاتل وكما يقولون خرج يقاتل بسلاحه وبفرسه فلما رأى المسلمين بسلاحهم أخذته رعدة ولم يقوى على قتال فألقى سلاحا ونزل عن فرسه وهرب إلى الكعبة يتعلق بأستارها بعد إيش؟ بعدما تقاتل الناس بعدما تحمل السلاح بعدما ترتد عن إسلامك بعدما تستأجر أو تشتري قينتين يسبان ويهجوان رسول الله هدر دمه إذن هذه قضية ابن خطل وكونه صلى الله عليه وسلم قتله وفي الحرم إنما لجرمه الذي سبق لذلك والحديث سيق لأي شيء لدخوله صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم إذن يجوز دخول مكة بغير إحرام عند الضرورة قد يقول قائل هذا وقت حرب هذا رسول الله واللي غيره إيش كان حالهم يأتي مالك بعد هذا بالاثرك على عادته في منهجه في بيان المجمل بالمفصل نعم قال مالك رحمه الله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محرما الله يقول مالك ولم يكن صلى الله عليه وسلم يومذاك محرما والله هو. صحيح يكون محرم بإزار ورداء ورداء رحقات الناس في عقر دارهم هل يتأتي هذا ومن هنا أيضا نقول ما كل عبادة يحرص عليها الإنسان حينما يضيع واجب هو اهم منها الاحرام عبادة ولا لا وحرمة مكة ولكن أيهما أعظم وأولى أيهما يقدم نصرة وإعلاء دين الله وإعلاء كلمة الله ولا نعتمر عمر لله ما عمره عمر يمكن تروح تدعى المسلمين ولكن حينما نطهر مكة من الأصنام والشرك وتصبح دار إسلام ما هو العمر حتستمر تستمر إلى يوم القيامه يبقى أيهما لا يقد ونحن نعلم في خروجه صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان كما يقول ابن عباس في عشرة آلاف منهم الصائم ومنهم المبطء رسول الله صائم حتى بلغ إلى كديد يقول ابن عرب ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على راسه من شده الحر يعني صايم ولا لا ثم امرهم بالفطر قال انكم ملاقون عدوكم غدا فافطروا يبقى الصيام كتب عليكم الصيام طيب مرحم على العين والراس ولكن امام القتال الاعداء الصوم يتدارك عدة من ايام اخرى ولكن هزيمة لقدر الله إيش يتداركها اذا تفطر وتقضي وتؤدي الحق الاولى في ذلك ومن هنا الفقيه أو العاقل أو العالم يقارن بين المصالح أيهما اولى يقدم هل نحافظ على الصيام ونقاتل الأعداء ونحن صائمين يجي صيدنا لا والله يفطر ويتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم انه اقوى لكم على عدوكم ولما اصبح بعض الناس صائما ماذا قال اولئك العصات فعلا عصوا رسول الله لانه امرهم بامر اهم من صيامهم وكذلك دخوله مكه بغير احرام لانه يقابل موضوع ايش اهم من العمره الاف المرات وبعد ذلك اعتمر لما رجع من ثقيل واعتمر في الجعرانه وكذلك اعتمر بعد ذلك مع حجه وحج المسلمون واعتمروا اذا في هذه الحالة يقول مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك محرم فعلا لا يتصور ان نكون محرم هم يستدلون بعدم احرامه بان على رأسه المغفر لان المحرم يكون كاشفا رأس على رأسه إماوة سوداء والمحرم يكون كاشفا رأسه ولم يأتي أنه كان محرما وتحلل ولبس فمتى تحلل ومتى لبسه وبسلاحه حتى دخل